ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أودين ولهم الربع مما تركتم ولهم الربع مما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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية ينصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ذلك حدود الله، وما يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب